ولا تأخذكم بهما رأبة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجندوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ تَمَّعْتُمْ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَعُودُوا مِثْلَهُ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِن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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خفوات الشيطان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 يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْزُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذِ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مضرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا فوجهم ذلك أذكى لهم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 أبولةهنّ أو أبناءهنّ أو أبناء بولةهنّ أو إخوانهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهن أو ما ملكت أيمنون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 الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرطية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 والذين كفروا أغمالهم كشراب بقيعة يحسب الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر النجيم يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ونومات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدرها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ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 فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اَمْرَضَ كَثِيرًا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يُحِيثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَل أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 ومن يطع الناه ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهدا ايمانهم لان امرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعه معروف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 صوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحنم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم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 والقواعد من النساء التي لا يرضون لكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم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 كذلك يبين الله لكم الآيات علَّكم تَعْقِلونَ إنَّ الْمُؤْمِنِينَ الَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ وَإِذَا كَانوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُونَ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 ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم